بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما ل ح ا ق ة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة ف أ َ م َّ ا ث م ُ و د ُ فَأَهْلَكُوا ب ِ ا ل ط َّ ا غ ِ ي َ ة وَأَمَّا عَادٌ ف َ أ َ ه ل َ ك ُ و ا ب ِ ر ي ح ٍ ص َ ر ص َ ر ٍ ع َ ا ت ِ ي َ ة س َ خ َ ر َ ه َ ا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م سَبْعَ لَيَالٍ و َ ث َ م ا ن ي َ ة َ أ َ ي َّ ا م حُسُومًا فَتَرَى ا ل ق َ و ْ م َ فِيهَا ص َ ر ع َ ى ف ت َ ر َ ى الْقَوْمَ فِيهَا ص َ ر ع َ ك َ أ َ ن ه ُ م أ َ ع ْ ج ا ز ُ نَخْلٍ خ َ ا و ِ ي َ ة فَهَلْ تَرَى لَهُم م ِ ن ب ا ق ِ ي َ ة وَجَاءَ ف ِ ر ع َ و ْ ن ُ وَمَن ق َ ب ل َ ه ُ و َ ا ل م ُ ؤ ت ف ِ ك ا ت ُ ب ِ ا ل خ َ ا ط ِ ئ ة فَعَصَوْا ر َ س ُ و ل ر َ ب ّ ه ِ م فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ ا ل ر َّ ا ب ِ ي َ ة إ ِ ن َ لَمَّا طَغَى ا ل ْ م َ ا ء ح َ م َ ل ْ ن َ ا ك ُ م فِي ا ل ج َ ا ر ِ ي َ ة ل ِ ن َ ج ْ ع َ ل ه َ ا لَكُمْ ت َ ذ ْ ك ِ ر َ ة وَتَعِيَهَا أُذُنٌ و َ ع َ ي ْ ف َ إ ذ َ ا نُفِخَ فِي ا ل ص ّ و ر نَفْخَةٌ و َ ا ح ِ د َ ة و َ ح ُ م ل َ ت ا ل أ ر ض و َ ا ل ج ب ا ل ف َ د ُ ك ت ْ د َ ك ة و َ ا ح د َ ة ف ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ و َ ق َ ع ت ا ل و ا ق ِ ع ة وَانشَقَّتِ ا ل س م ا ء ف َ ك ي َ و م َ ئ ِ ذ و ا ه ي ة و َ ا ل م َ ل َ ك ُ ع ل ى أ ر ج ا ء لِهَا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خ ا ف ي ه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إ ن ِ ي وَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ ح ِ س ا ب ِ ي فَهوَ ف ي عِيشَةٍ ر ا ض ِ ي َ ة ٍ فِي جَنَّةٍ ع َ ا ل ي َ ة ق ُ ط ُ و ف ه َ ا د َ ا ن ي ة ٍ ك ُ ل و ا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أ َ س ْ ل َ ف ْ ت ُ م ف ي ا ل أ ي ّ ا م ِ ا ل خ َ ا ل ي َ ة وَأَمَّا م َ ن أ ُ و ت ي ك ِ ت ا ب َ ه ُ ب ِ ش م َ ا ل ِ ه ف َ ي َ ق ُ و ل يَا ل َ ي ت َ ن ِ ي ل َ م أُوتَ ك ِ ت ا ب ِ ي ه وَلَمْ أَدْرِ مَا ح س َ ا ب ِ ي َ ه ي ا ل َ ي ت َ ه َ ا كَانَتِ ا ل ق ا ض ِ ي َ ة َ مَا أَغْنَى ع َ ن ّ ي م َ ا ل ي َ ه َ ل َ ك َ ع َ ن ّ ي س ُ ل ط ا ن ي َ خ ُ ذ ُ و ه ف َ غ ُ ل ّ و ه ث م َّ ا ل ج َ ح ِ ي م َ ص َ ل ّ و ه ث م َّ فِي س ِ ل س ِ ل َ ة ذ َ ر ْ ع ا س َ ا 70 ذِرَاعًا ف َ ا س ل ك ُ و ه إ ِ ن ه ُ كَانَ ل ا يُؤْمِنُ ب ِ ا ل ل ه ِ ا ل ع ظ ي م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 وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ك َ ر م وَمَا ه ُ و بِقَوْلِ ش َ ا ع ِ ر ق َ ل ل ً م ت ُ ؤ م ِ ن ُ و َ ل َ ا ب ِ ق َ و ْ ك ا ه ِ ق َ ل ل ً ا مَا ت َ ذ ك َّ ر ُ و ن ت َ ن ز ي ل م ِّ ن ا ل ر َّ ح ْ م َٰ ا ل م َ ي ن و َ ل َ و تَقَوَّلَ ع َ ل َ ي ن َ ا ب َ ع ض َ ا ل ْ أ ق َ ا و ي ل ل أ خ َ ذ ْ ن َ ا م ِ ن ه ُ ب ِ ا ل ي َ م ي ن ث م َّ لَقَطَعْنَا م ِ ن ه ُ ا ل و ت ي ن فَمَا مِنْكُمْ مِنْ, من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا ل ََ ع ل َ م ُ أ ن َّ م ِ ن ك ُ م ُ ك َ ذ ِ ب ي ن و َ إ ِّ ه ُ لَحَسْرَةٌ ع ل ى ك َ ا ف ِ ر ي ن و َ إ ِ ن ه ُ ل ح ق ُّ ا ل ي ق ي ن ف س َ ب ح ب ا س م ِ ر َ ب ّ ك َ ا ل ع ظ ي م